الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن من الكتاب واذا كانت الجماعة الاسلاميه لها غاية وشخصية مستقلة فهي لا تسعى فقط الى تأمين استقلالها بل يجب عليها كذلك ان تؤمن فكرتها وغايتها في الحياة كما يجب عليها ان لا تهاجن الكفر بفكرتها اذ في الكفر وحده يكمن العباء لها والخطر على وجودها إن الكفر إلى ما يجد هو مصدر عدائها وهي يتمثل في الشرك كما يتمثل في الحد. إن شر الضواء عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فاما تفقفنهم في الحرب فشرب بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانه فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 الذي لا يؤمن بما تؤمن به يتمثل في المبادئ الاتية التزام السلام والدعيات اليه مقاومة الهدوان ودفعه بحيث لا يتجاوز حدود الاعتداء عدم مهاضرة الالحاد والعمل على مقاومته في اسرار ولعل ما نراه الان في الصراع بين الشرق الشيوعي والغرب الصليبي وهو صراع حول فكرتين مختلفتين وما يتخذ في هذا الصراع من أساليب مختلفة يقرب لنا موقف الإسلام من الإلحاد إن الإلحاد خطر على البشرية كلها وليس خطرا على الجماعة الإسلامية وحدها ومن هنا كان موقف الإسلام منه عدم المهادة وليس دعوة الإسلام إلى عدم مهادة الإلحاد ميلا منه إلى الحرب في ذاتها وإلا ما دعا إلى السلام وحرس عليه بادئ ذي بدء كمبدا عام من مدادئه وإلا ما ألزم المسلمين ايضا بالبقاء في حدود تصرف المعتدي لا يتجاوزون هذه الحدود بحال عند ردهم أي اعتداء عليهم إذ مشروعية الحرب بالسيف ودفع المسلمين إلى القتال في ميدان الحرب مرتبط برد لأتباه فقط على الجماعة الإسلامية إن عدم هادلة الالحاد دعوة لدفع الخطر المحدق بالإنسانية كلها طلب الإسلام من المسلمين القيام بها وفي دفع هذا الخطر إقرار بالسلم واستقرار للجماعة الإنسانية وكفالة إقرار السلم العالمي جانب من رسالة الجماعة الإسلامية في نظر الإسلام ومن هنا كان دفع هذا الخطر فرضا ملازما لقيام الجماعة الإسلامية في أطوال حياتها وفي كل أجيالها وعليها أن تكون متهيئة بصفة مستمرة بالقدرة على دفعه وفي ذلك يقول القرآن الكريم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا التهيؤ إلى الإعداد لدفع خطر الإلحاد الذي يتمثل في الكفر وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر وهو ذلك المبدأ المعروف في الإسلام بمبدأ الجهاد وطالما أريد أن يكون للجماعة استقلال وطالما يناط بها كفالة إقرار السلم العالمي فإن التهيئ لإمكان سيارة استقلال الجماعة وإمكان تنفيذ اقرار السلم العالمي أمر يجب أن تكون له صفة الاستمرار والدوام في حياة الجماعة نفسها وفي نداء القرآن للرسول بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما يشير الى طلب الاعداد الدائم لمقاومة الضعف الداخلي والخطر الخارجي معا وتوجيه النبي على هذا النحو للرسول باعتباره راعيا ورئيسا للجماعة المؤمنة مما يؤيد ان الاسلام لم يكن وقفا على تبليغ رسالة بل كان رعاية اوضا لاستقرار هذه الرسالة وتمكينها سواء في وقت الرسالة او بعده أي هو دين ودولة معا. فإذا طلب الآن بعد شراح الإسلام جعل الجهاد الذي هو مقاومة الاعتداء فريدة مؤقتة بوقت رسالة أي بوقت الرسول ودعوته إذا طلبوا إلهاء العمل بالجهاد بعد قيام الجماعة الإسلامية واستقرارها منذ فتح مكة فقد طلبوا في وقت الأمر إغفال الحرص على استقلال الجماعة الإسلامية والتمازل عن استمرار بقائها كوحده في مواجهة الجماعات الاخرى وهذا معناه جعل الاسلام دينا لأفراد وليس دينا لجماعة او بعبارة اخرى جعله دينا لا دولة بالمعنى المفهوم لدى العربين. واذا ساق بعض اخر من شراح الاسلام تفسير الجهاد على انه ريادة نفسية روحية وليس ربا باعتداء مادي خارجي كان معدى هذا التفسير هو نفس معدى توقيت الجهاد على النحو السابق واذا صرح فريق ثالث بان الاسلام دين لا بينه كان هذا التصريح واضحا في قصر الاسلام على الافراد من الجماعة وبعبارة الاخرى كان واضحا في الغاء شخصية الجماعة الإسلامية، وكان واضحا ايضا في محاولة إلغاء الجهاد أو إنكاره على الإسلام كرسالة من رسالات السماء ما أدنه جزء لا يتجزأ منها حاول سير أحمد خان زعيم الحركة الإصلاحية في الهند في النصف الثاني من القرن التاسع عشر المحاولة الأولى وحاولت القاديانية دعوة الولاء للتاج البريطاني المحاولة الثانية وحاول. كتاب الاسلام واصول الحكم المحاولة الاخيرة وكلها محاولات تصطدم مع الايات التي ذكرت سابقا في تحديد الاسلام وما يطلبه من الفرد المسلم والجماعة المؤمنة وما وضعه من دستور للطرفين وفوق ذلك تصطدم هذه المحاولات مع الايات التي طلب فيها القرآن من المؤمنين به دفع الخطر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 فليس المراد تجميد المؤمنين على عهد رسول الله فقط لمقاومة الكفر المحلي في وقته كفر المشركين الوثنيين بمكة وبشبه الجزيرة العربية ولمقاومة النفاق في أيامه إذ الكفر أي الإلحاب وكذلك النفاق لا يزول من العالم الانساني بزواله من الجزيرة العربية إن الكفر والإيمان وكذلك النفاق من ظواهر الجماعة الإنسانية تلك الظواهر التي تلازمها في حياتها في كل جيل ووقت والشيء الذي يختفي حتى يكاد ينعدم او يبدو ويطفو حتى يكاد يسيطر هو اثر ظاهرة الكفر في مقابل ظاهرة الإيمان أو العكس الإسلام وأصول الحكمة وكتاب الاسلام وأصول الحكم من كتب التجديد حاشية الطبعة الثالثة صدرت سنة 25 للميلاد مطبعة مصر ومؤلفه الشيخ علي عبد الرازق احد علماء الازهر واحد قضاة المحاكم الشرعية وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة الإنجليزية. وبعض المراجع الأساسية لعلم الاجتماع الإسلامي في دراسة الجامعات الأمريكية على الخصوص للإسلام وتعاليمه ويأتي تقويمه على هذا النحو لا لأنه يعرض فكرة جديدة على الغرب في الدراسات الإسلامية بل لأنه صدر من مسلم هو عالم ازهري في ذلك ترويج لفكر الكتاب بين الطلاب الغربيين الذين يدرسون الإسلام والشعوب الإسلامية انتهت الحشية وكتاب الإسلام وعصول الحكم من كتب التجديد في الفكر الإسلامي الحديث يعالج أن يعرض دعوة أن الإسلام دين لا دولة وفي عرضه لهذه الدعوة يستعير من الدراسات الإسلامية للمستشرقين القساوسة السويديين واليهود الحاقبين ما لهم من آراء في هذا الجانب وما لهذه الدراسة من أصول طياباء عليها عند النظر إلى الإسلام لا نتيجة لبحث النزيه ولكن البثاقا عن غرض خاص والكتاب في سير حركة التفكير فيه يتخذ الطابع الذي عرفت به المسيحية بين أكداعها أساسا في تقدير الإسلام كدين على نحو ما صنع الغربيون في حكمهم عليه وحين يواجه الكتاب بعد ذلك ما ورد في المصدرين الأصليين للإسلام وهما القرآن والسنة الصحيحة مما يجعل الإسلام متجاوزا حد الدين في عرف الغرب المسيحي إلى ما يسمى بدولة عندهم يتخذ الكتاب موقفا متارجا بين أمرين متقابلين الأمر الأول تأويل هذا الزائد عن حد الدين في عرف الغربيين بأنه لا يتصل بما يسمى بالدولة أي السياسة في قليل ولا كثير والأمر الثاني قبول هذا الزائد على أنه من مظاهر السياسة ومن شؤون الدولة ومع ذلك هو خارج عن حدود الدعوة الدولية التي كلف بها الرسول ولكن اقتبته فقط الزعامة النبوية على عهده ثم إن خصائص هذه الزعامة النبوية ما القلتة بوقت رسول صلى الله عليه وسلم وبشخصه فلا تكون لانسان اخر بعد مهما بلغ من سمو المنزلة في نفسه او بين المسلمين ويخلص الكتاب الى ان الاسلام دين فقط وان ما يضع اليه من وحدة بين المؤمنين به هو وحدة دينية لا وحدة في الحكومة او في الدولة او في الترابط السياسي والعلاقات العامة وكان لابد لكتاب ابن ان تعرض لفكرة الجهاد في الإسلام كمظهر واضح من المظاهر التي تجعله دين جماعة وليس دينا لمجموعة من الناس مما لا يساعد على الوقوف بالإسلام عند حد الدين في عرف الارضيين وقد تعرض لها فعلا وشرحها اخيرا على أنها من خصائص الزعامة الندوية فهي إذن موقوتة بيقتها ولذا فقد انتهى امر الجهاد بوفاة صاحب هذه الزعامة وانتهى بذلك شخصية الجماعة الاسلاميه وبقي المسلمون بعد وفاته افرادا يختار كل فريق منهم الاتجاه السياسي الذي ينزع اليه ولو كان اتجاها شيوعيا وهذا الذي ينتهي اليه الكتاب للنتيجة هو ذات النتيجة التي ينتهي اليها تفكير السير احمد خان ومذهب القاضيانية بالإلغاء الشخصية الإسلامية وهذه النتيجة أو هذا الهدف هو دائما المركز الذي تلتقي عنده معاون الهدن باسم الدراسات الإسلامية في دراسات المستشرقين على نحو ما بينا ونبين فيما بعد الإسلام دين لا دولة وفكرة الإسلام دين لا دولة النقط في تفكير الكتاب أو بمثابة الدعوه التي يطلب البرهرة عليها وأضعها الكتاب لذلك في صيغة السؤال حتى يجيب عليه بما يريد أن يبديه من رأي فيقول فاعلم أن المسألة الآن هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة كما كان رسول دعوة دينية وزعيم رحدة دينية حاشية كتاب الاسلام ورسول الحكم صفحة رقم 47 انتهت الحاشية والسؤال على هذا النحو يفرق من اول الامر بين دين ودولة والجواب عليه محاولة لاختيار الاسلام على اساس من هذا الفرق الذي اخرى الان مقدما كصفة الجزم اليقين في تفكير الكتاب ولو يجيب الكتاب عليه اجابة هادحة تعبر عن رأي الاخير له ويعتبر النتيجة النهائية لتفكيره فيما يتصر بالاسلام يقول ولاية الرسول على قلبه ولاية روحية من شعها ايمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخداع الجسم من غير ان يكون لها بالقلب اتصال تلك ولايه هداية إلى الله وارشاد إليه وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعماره الأرض تلك للدين وهذه للدنيا تلك لله وهذه للناس تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية وما أبعد ما بين السياسة والدين الحاشية المصدر السابق صفحة رقم 69 انتهت الحاشية وهذا النعم الذي يجيب به الكتاب على سؤاله السابق يقوم على اساس من مثموية تفكير القرون الوسطى فيما اتصل بالانسان وهو التفكير الذي ساد لدى الغربيين عند فصلهم بين الكنيسة والدولة ومثموية الانسان معناها ان هناك انفصال بين جسمه وروحه وأنه ليس أحدهما طابعا للآخر فضلا عن أن يكون وحدة واحدة وتفكير القرون الوسطى في المشاكل الفلسفية الإلهية والإنسانية يستلف في التعبير عنه عند فلاسفة المسلمين أي فلاسفة المسيحيين من الآباء أي المدرسين لأن قيامه هنا وهناك ما خلفه الاغريق وورثوه وللمسلمين والمسيحيين على السواء والإخوان الصفة تعبير واضح عن هذه المثمرية يقولون اعلم أيها الأخ البار الرحيم أن الله أيام بروح من بأن الإنسان لما كان هو جملة من جسد جسماني ونفس الروحانية وهما جوهران متدينان في الصفات متدادان في الأحوال ومشتركان في الأفعال العربة للصفات الزائدة صار الإنسان من عجل جسده الجسماني مريدا للبقاء في الدنيا ومتمنيا للخلود فيها ومن أجل نفسه الروحانيه طالبا للدار الآخرة ومتمنيا البلوغ إليها وهكذا أكثر أمور الإنسان وتصرف أحواله مثنويه متضاده كالحياة والممات والعلم والجهالة حاشية الرسالة السابعة من القسم الرياضي فصل في مثنويه الانسان صفحة رقم 169 انتهت الحشية وما ذكره اخوان الصفا هنا من رغبة الانسان في البقاء في الدنيا وتمنيه الدار الاخره مع ذلك هو ترتيب لبعض النتائج على مثنويه الانسان في تفكير القرون الوسطى وعلى هذا النحو يوزع الانسان بين اختصاصين هما الكنيسة والدولة للكنيسة روحه وللدولة جهده تماما كما يحكيه كتاب الإسلام وأصول الحكم هنا في نصه السابق ومثنية الإنسان يعبدها العلم الحديث وهو البحث النفسي التجريبي تصورا نظريا لا يركن إليه الرأي السليم في قيادة الإنسان وتوجيهه والإنسان الآن في نظر هذا البحث العلمي وحدة واحدة لانفصال بين جسمه ونفسه ولذا يستحيل أن يوزع بين اختصاصين متقابلين وسلطتين مختلفتين والأضمن أيضا في سلامة توجيهه أن تكون قيادته واحدة وتجربة توزيع السلطة في الغرب بين الكنيسة والدولة وهو ما يعرف بالفصل بين الدين والدولة لم تثمر الاحتكاك بين السلطتين فقط بل كان من مراتها اخضاع احدى السلطتين الاخرى في النهاية وفي واقع الامر كان هو اخضاع الدولة للكنيسه فالدولة الغربية الحديثه في اوروبا وامريكا أو تعتمد على النظام الديمقراطي وهو نظام التصويت الشعبي وفي معركة التصويت الشعبي يتفوق الحزب السياسي الذي يبذله لتنفيذ اتجاه الكنيسة من الوعود والوعود اكثرها اذا ما وصل الى كرسي الحكم ومظهر الفصل بين السلطة اللي في الغرب يتجلى في فرض الضرائب وجدايتها فللدولة ضرائب وللكنيسة ضرائب اخرى والسلطة التنفيذية لا تتدخل في تشريع ضرائب الكنيسة وانما تتدخل فقط في تحصيلها لصالح الكنيسة باسم القانون العام أو تطبيقا للعهد بين السلطتين إن رجال السياسة في الغرب عامة يعرفون جيدا الثمن الذي دفعوه للفاكهان مقابل تأييده للحلفاء ضد النازية والفاشية في الحرب الأخيرة ويعرفون جيدا ايضا الثمن الذي يدفعونه الان لقاء تعضيل مقاومة الشيوعية في العالم المسيحي وكذا رجال السياسة في كل بلد غربي مسيحي الان يعرفون متى يحكمون وأنه لابد لهم من تأييد الكنيسة المحلية لحكمهم والتاريخ السياسي الحديث لم يزل يذكر ثورة الأرجنتين على ديكتاتورها السابق عندما شق عصا الطاعه على رجال الكنيسة الأرجنتينية ودع أن مثموية الإنسان التي قام عليها الفصل بين الدين والدولة تعتبر فكرة غير سليمه من الوجهة العلمية وغير عملية من الوجهة التطبيقية فإن دعاة التجديد في الفكر الإسلامي الحديث لا يزالون يرون الوحدة في الإنسان وفي القيادة تخلفا لأنها من أصول الإسلام وبعد أن يفصل كتاب الإسلام وأصول الحكم في أمر الإسلام على أساس النثموي ويقصر رسالته على ما سماه ولاية القلب يعود فيصرح بأنه يجب في فهم الإسلام على هذا النحو والحكم عليه بما حكم عليه أن يقتدي بالمسيحية عادها عندما يعترض الإنسان في القرآن على الحديث الصحيح شأن من شؤون الحكم يقول ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية وزعيم المسيحيين وكان مع هذا يدعو الى الاذعال لقيصر ويؤمن بسلطانه وهو الذي ارسل بين اتباعه تلك الكلمة البالغة اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله والده المؤلف ورده في قياس الاسلام على المسيحية عندما يواجه الانسان فيه شأنا من شؤون الدولة فيقول تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القيصر، وامر ان يعطى مال قيصر لقيصر فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصريه من شريعة الله ولا مما يعترف به دين المسيحية وما كان لاحد مما يفهم لغة البشر في تخاطبهم ان يتخذ من كلمة عيسى حجة له على ذلك وكل ما جرى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الإمامة والخلافة والبيعة ليضل على شيء أكثر مما دل عليه المسيح حينما ذكر بعض الأحكام الشرعية عن حكومة قيصر فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن طاعة الأمراء أي لولا وشرع لنا الأحكام في ذلك ويذهب ذلك ما عرفت وفهمت حاشية المصدر السادق صفحة رقم ثمانية و وكسعة و 21. ولتأكيد ما ذهب اليه هنا يعقب المؤلف بقوله لم يبقى امامك بعد الذي سبق الا مذهب واحد وعسى ان تجده مذهبا واضحا ذلك هو القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها مزعة ملك ولا حكومة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكه بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمه أمراد ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعي الى ملك حاشية المصدر السابق صفحة رقم خمس وخمسين انتهت الحاشية واستعرض الكتاب بعض ايات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى والذي الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومثل قوله ومن اظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى وبيد الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كما يذكر الكتاب ايضا هذا الحديث انتم أعلم بشؤون دنياكم ثم يعلق أخيرا بقوله ترى من هذا انه ليس القرآن والذي يمنعنا من اعتقاد ان النبي كان يدعو مع رسالته الدينية الى دولة سياسية وليست السنة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك ولكن مع الكتاب السنة حكم العقل وما يقضي به معنى الرسالة وطبيعتها انما كانت ولاية محمد صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشيء من الحكم حاشية الإسلام وأصول الحكم صفحة رقم ثمانين انتهت الحاشية ومن هذا التعليق يفهم أن كتاب الإسلام وأصول الحكم يرى أن الإسلام دين بالمعنى المحدد عند المسيحيين الغربيين أخضى من وصف القرآن له في هذه الآيات بأنه دين الحق وهكذا يستدل المؤلف على هذه الدعوة ولكن ترى كيف يكون المعنى إذا أضيف إلى هذه الآيات آيات أخرى هي من صليم القرآن وبالذلك مثلا قوله تعالى وَأَنِحْقُنْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّجَعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْظَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وقوله إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الناس بما أَرَاكَ الله ولا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ترى ايبقى الإسلام في حدود المعنى الغربي للدين والذي ألس اليه الكتاب هنا في تفسير الاسلام أم يكون تفسير الإسلام الصحيح باعتباره رسالة من السماء فلا يحكمه سيا كتاب الله وهو القرآن الآيات التي ساقها الكتاب يؤخذ منها حقا أن الإسلام هداية وبعاية إرشاد وفي الآيات الأخرى التي سيقت هنا الآن ما يضع صراحة على أنه أيضا كتاب للحكم به بين الناس في القرآن ما يفيد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كلف بتبليغ رسالته إلى الناس كما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما ألزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إنما لا يهدي القوم الكافرين فمهمته عليه الصلاة والسلام الآن أن يضع للهداية والإرشاد وليس من صميم رسالته أن يحمل على قبول دعوته من يأبى طبعه قبولها كما يشير إلى ذلك عجز الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين لكن في القرآن أيضا مثل قوله فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لآعدل بينكم فهنا توضح الآية أن مهمته عليه السلام مزدوجه الدعوة والعدل والدعوة كما تكون بالقول تكون بالعمل ولذلك طلب القرآن منه عليه السلام الاستقامة في السلوك والسلامة في الاعتقاد فقال واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وتحقق العدل لا يكون بمجرد الدعوه إليه بل لابد مع ذلك من القيام على أمره ومباشره تنفيذه ولذا يقول القرآن في مواجهة رسول الله وأمرت لاعدل بينكم وكيف استطيع الرسول أن ينفذ ما كلف به وامر به من العدل وأمرت لأعدل بينكم بين المؤمنين إذا كان مبلغا فقط وداعيا فحصد إلى الهداية إن العدل قيمة من القيم وقيمة بين طرفين وليس لطرف واحد أو من طرف واحد كالقيم الفردية هو قيمة جماعية والقيم الجماعية لا تتحقق بالإرشاد بل بالالزام وحكم الجماعة لسياستها ليس أمرا خرييا عن قصد العدل وتطبيقه بين أفرادها بالقهر والإلزام انتهى الوجه الأول